رجيتني مولا عن لكمت فلحو انما يري الشيطان வீசு قَالَ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُون وَأُطِيلُ لَهَا وَأَطِيعُ, الله وأطيع ذارو فإن تولنتم فلموا انما على رسولنا البلا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ وَهُمْ مِنْ غَيْرِ رَيْبٍ